فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 وسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوضع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه هنالك وانقلبوا صاضرين وألقي السحرة ساجدين